وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوه امراطا وأنهم ظنوا كما لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ولئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري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 وَأَنَّ لَمَّا سَمِرْنَّ الْ الغُدَ آممَنَّْ بِ فَمَْ يُؤّ بَِبّهِ فَنَا يَخَافُ بَخْسَ وَلَا رَهَقَا وَأَ المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحرغ رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لا سقيناهم الغدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلق عذابا وصعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونوا لعليه لبدا قل إنما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 عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اعتضى من رسول فإنه يستف من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاق بما لديهم وأحصى كل شيء عددا